بسم الله الرحمن الرحیم الیسلام مین الله لا إله إلا هو الحی القیوم نزل عليک الكتاب بالحق صدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفوقان إن الذين كفروا بآياتهم والله عزيز انتقام ان الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في لوح كيف يشاء لا الذل علىك الكتاب منه ايات مِنْهُ ايات محكمت فهن ذلك الكتاب ان الملك وهو تشابها فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْءٌ فَيَتَّبِعُونَ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بَتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ الله في العلم يقولون, يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعدك إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهدان ربنا فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنه أولهم ولا أولادهم من شيئا وأولئك هم وقود النار كدب آل فدعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذوا الله والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحجرون إلى جهنم وبيس المصير قد كان لهم آية في فئتين التقتاب يَأْذُقُونَ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ خِرَاقٌ تَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْنَ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إن في ذلك لعبارة لام للبصر زين للنسح بالشواك من النساء من النساء والبنين والقنطير البقطرة وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ من الْذَابِ والفضة وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَلَنْعَامِ وَالْحَرْضِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْهُ مِنْدَهُ حُسْنُ ولون نبهكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات جنات تجري من تحتها نهار خالدين فيها وأزواج أَوْنْتُ وَرِضْوَانٌ وَرِضْوَانٌ بِاللَّهِ وَاللَّهُ غَصِيرٌ ذِي الْعِبَادِ <تصفيق> الَّذِينَ يَقُولُونَ ربنا فَإِنَّ لَنَا ذُنُوبًا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الصَّامِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ, والمنفقين وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ شهد الله أنه لا إله إلا هو عند الله الإسلام وما الذين قوتوا الكتاب إلا, إلا من بعد ما جاء هم العلم بينهم ومن يكفر بآيات فَإِنَّ اللَّهَ حَسْبُهُ الْحِسَابُ فَإِنْ حَاجَّتْكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنْ اتَّبَعَ وَقُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْكِتَابُ دَعْوَى ازدمتم فإن استموا فقد اهتنوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكون بأيات الله، ويقتلون النبائين بغير حق، ويقتلون الذين يهون بالقصص من الناس، فبشرهم بعذاب لي. اِكَ اللذين حبطت اعمالهم اولئك الذين حبطت اعمالهم تر إلى الذين قوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يحكم بينه ثم يتولى فريق منهم وهم ذلك vì قالوا لن con đăng ta xaắn Nam đánh ta xa đắ Nam anh mâ mà فكيف إذا جمعنا يوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس باكسبت وهم لا يظلمون قل لا إله الملك توت الملك مان تشاء وَتَمْزِعُ الْبُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتغزق من تشاء بغير حساب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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإن غدرت منه کنم انَّ نَصَرَكُمُ اللَّهُ مِنَ Oh. من الملائكة في سلام میامی و القوم قرح مثله وطلق That one, that <سؤال> <سؤال> <متصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 آمين. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنتهما قالوا وقت له لنبئاء ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت تيديكم وأن الله ليس بظلطة من العبيد الذين قالوا đánh nơ ناتي وَالَّذِينَ قُلْتُمْ ثُمَّ لَقَدْ كُنْتُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَكذَبُوا فَقَدْ لَبِثُوا رُسُلٌ مِنْ قَبْلُ جَاءَ رُكْبَ قَدَرٌ وَرَبَعُ سُلُمٍ مِنْ طَبَلٍ كَجَاءَ بِالْبَذِينَاتِ وَالذُهَبِ وَالذُهُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ غَ ما توثّون أجركم يوم القيامة، فمن زحف عن النار وأدخل الجنة، وأدخل الجنة فَقَدْ فَازَ، وما الحياة من الذين أوتوا الكتاب من قبركم ومن الذين أشرقوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزي اي غَيْرِ خَوَانِ اللهِ مَن ذا الَّذِينَ اتَّلَوُا الْكِتَابَ لَتَجِدَنَّ فِيهِ مَن يُنَازِعُكَ فَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَسَوْفَ نُذِيقُهُ فبيس ما يشترون لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون, ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة ولهم عذاب نليم ولله ملك السماوات ولرد والله على كل شيء في خلق السماوات و واختلاف الليل والنهار لا خلق السماوات ولا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك, سبحانك فقنا عذاب النار ربنا نَنُظَالِمُ مِنَّا مَن أُنصِرَ رَبَّنَا عنا سيئا تَجَامَدَ نَغَمُ لن عنهم سيئاتهم ولا داخلنهم جنات تجري تجري من تحتها أروى ثوابا لا يغرونك تقلب الذين كفروا في البلاد متاعهم قليل ثم مأواهم جهنم ثم مأواهم جهنم وبين سلمهاذ، لكن الذين تتقوا ربهم لهم جنات، لهم جنات تجري من تحتها لنها، تجري من تحتها لنها خاندين فيها مسلخ. نزلا من عند الله وما عند الله خير لنبرار وإن من أهل الكتاب